بتسعدوا فرحه لي هته تاني وموافقه يبقى اللي جاي فعمري مش عشاني انا عشت بس تناها ياما <مترجو> احساس جديد حاسة وشايفة <مترجو> على كل ام في دنيا وانا بصلي بدعيت امالي 講 bbi de شوات شوات شوات شوات ايه انت حامل؟ تمام؟ تعبناكي طيب؟ ولا ايه؟ ولا ايه الاحساس؟ و... لا لا لسة يعني ايه مش كله بس في النوم يعني مش اقترش بخير <تصفيق> شبونت في اي شهر؟ اه <تصفيق> انا في الشهر التاسعة و... منكم في اي لحظة يعني مش بسئولة بيمي ولد ولا بيمي تعرفين؟ اه او ولا مافيش بكفيش لسه اتكرت عليها في موضوع الاسم انا اتكررت في الاخ إن يتولد إن شاء الله أبو صاليه كده أشوف هو عايز يتسمي <تصفيق>